يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولئي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.